كم تمنينا سنينا ان نكون مجاهدين وعقدنا العزم ان فجرنا فجر مبين فجرنا فجر مبينا وصرخنا الله أكبر لن نكل ونستكينا عزمنا عزم الأسود ما بقينا وما حينا ما بقينا وما حينا قد زهرنا في قرزني كَمَا سَمَدْنَا فِي دَغِستان وَاتَّخَذْنَا مِنْ تُرَابِ الرّعِينَا وَاتَّخَذْنَا مِنْ تُرَابِ لنا مجد في الفلبين وفي بغداد الحزين والصومال لنا تنادي مرحبا بالصالحين مرحبا بالصالحين أبشري كشمير جئنا بالخميس مرد فينا برجال وحراب نذهل الغاث الرعينا نذهل الغاث الرعينا في سرايف رجال دحروا الظلم المهينا وسبوا أجناد قوم ظالمين ومجرمين ظالمين ومجرمين كم تهاوت من حصون يوم سرنا أغاضبينا نبتغي النصر المؤزر للمداين فاتحينا للمداين فاتحينا كبروا الله أكبر في المآذن معتلينا وَفِي رُوحِهِ بَحْرٌ لُجٌّ مُؤْمِنِينَ وَصَامِدِينَ مُؤْمِنِينَ وَصَامِدِينَ لَا تَغْرُدُ فِيْنَا مَهْمَا قَالُوا شَانِئِينَا قد شرفن المجد كأس من أيادي الطامحين، من أيادي الطامحين. يحفل الصين في كلنا والعالمين. أنت نور أنت شمس أنت مهد الخالدين أنت مهد الخالدين قد تعاهدنا جهارا وخفوتا ومراارا أن نحيك النصر يوما في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين يا شباب المسلمين بلا شك ليعترينا أنتم السيف أهل في وجوه الكافرين في وجوه الكافرين في وجوه الكافرين